فرت الد على آثارهما قصصا فوجد عبدا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علماء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 قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلام فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا